اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم تب علينا إنك أنت الضواب الكريم اللهم اشفينا وعافينا من كل الأمراء اللهم أهدنا ووالدينا وأهدينا وإشوالنا وأخواتنا وأولادنا وأصاردنا ورحمنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وحيئنا بالأموات اللهم عدنا من جاه البلاد وذك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم عدنا من تحول نعمكك وشجائك نقمكك وزوال عافيتك وجميع صفتك اللهم ادفنا شرع مصائب الليالي والأيام وشرع بوائد الضهر وشرع أهول الدنيا وأهول القبور وأهول الاتيام وكل أول مدون الهامل وشرع ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما تجري بي أقلامه وأنثنتهم وجوالهم اللهم كلنا زارا من شرمين عن طقاب وجبنا ثناء وكتبارتهم ولا إلهاري اللهم أمين الصبر على الأذى مقومات الدعوة والداعين الصبر معناه المعنى والشدة والضم وحقيقة خلق الفاضل من أخلاق النفس يلتنع العبد من فعل ما لا يخفل ولا يلمل وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاة حدها وقوام أمرها وقيل الصبر المقام على البلاد بحسن الصحبة يعني بالضبر كالمقام مع العافية بالشك بحال العمل مع البلاد الصبر والرضى وحال العمل مع العافية والنعمة الشك والحمد ومعنى هذا أن الله على العبد عمولية في عافية وفي بلائة فعليه أن نحسر صحبة العافية بالشك لتدوم العافية والنعمة وعليه أن نحتنا صحبة البلاء بالصبر وقيل الصبر تفات باعة العقل والدين في مقابلة باعة الهوى والشاوى يعني العقل والدين يصر ويغلق ويقر والهوى وقال رويم بن أحمد الصبر طرف الشكوى لا يخفو الإنسان إلا لربك لا يخفو للعبد وعن عبد الملك بن أفجر قال ما من الناس إلا متلا بعافية يعني العافية بلاه اتلاه هل ستشكر أم ستضع وتصنف وتتجفر وتستخدم العافية في المعاصم المنكراية مبتلى بعافية أمام الإنسان ومبتلى بعافية لينظر كيف شبره كيف حال حيان العافية أو مبتلى جبلية لينظر كيف طبره وقال الحاكم بن حجر أصطبروا على الأذى حرف النفس عن المجازاة على الأذى قولاً أو فعلاً وقال أيضاً رحمة الله أحسن ووصف بي أصطبر انه حب النفس عن المكروه وعقد اللسان عن الشكوى والمكابده في تحمله وانتظار الفرج حب عن المكروه والابتعاد عن كل المكروه وعقد اللسان عن الشكوى بلا شكوى من كل مكروه بلاء والمكابده في تحمل التحمل في تحمل طاب الحياة الشدائد والمحن والبلاءات وانتظام الفرق أحب أصبر على سماء من الله ولا على سماع الأدى من الله يجتم جل جلال ويكذب فيصبر ويرفق ويعافق سبحانه وتعالى وهو على بسخين إذا يكارف قدير ومع ذلك يجتم ويكذب ومع ذلك يصبر ويرفق ويعافي سبحانه الله عن أبي موسى رضي الله النبي صلاتنا القادة ليس أحد الأوليك جيب أصبر على أدا سمع من الله إنهم لا يدعون له ولدان وإنه لا يعافيهم ويرفقهم رجو البخاري ومسلم وخوله في الحنس أصبر أفعل أفضلين من أصبر ومن أسماء جودة سبحانه والآله الصبور ومعناه الذي لا يعاهل العصاب العكوبة وهو قريب من معنى الحليم والحليم أبلغ الاختلامة من العكوبة والمؤمن أدى أدى رسوله وصالح عباده لاستحالة تعبد في أدى المخلوقين به لا يستطيع أحد أن يؤذي الله لكونه... لكون الأدى صفة نقص وهو منزه عن كل نقص ولا يؤخر نقمة قهرا بل تفضل يعني ربنا في لم يعاجبنا بالعكوبة وأخر العكوبة ليس هذا لم يقهره أحد على هذا إنما أخر تفضل سبحانه وتعالى وتكديم الرسل في نكس صاحبه والولد عن الله أذى له فأضيف التذى لله تعالى من في التنكار عليه والاستعظام لمقالته ومن القوله تعالى إن الذين يهدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخران فإن معناه يهدون أولياء الله وأولياء رسوله فأقيم الوضاف وقام الوضاف إليه وفي الحديث إشارك من الكبرى على التحسن مع المعادة بخلاف طبع البشر فإنه لا يقدر على التحسن إلى المسيء إلا من جهة تكلف ذلك فرعنا وسبب سبب ذلك أن خوف الفور يحمله على المسارعة إلى المجاسعة بالعقوب الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك حالا ومقال لا يرهبه شيء ولا يخوف قال الله تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذب بني بن ادم ولم يكن لهم ذلك يعني لم يكن لهم ان يغلبن وفتني ولم يكن لهم ذلك أما تجمعه إيجا قولنا المعيدة من كما بدأت وليس أول الخط بأول عليك من عادته وأما شكبه إيجا قوله الله ولدا وأنا لأحد الصبر لم ألد ولم قولد ولم يكن لي كفوة نحا وفي رواية فسبحاني أن اتخذ صاحبة أولا والشك والوصف ما يخدم النقص ولا شك أن دعوى الولد لله يستنزم بإمكان المستدعي للجود وذلك غاية النقص في الحق البارد لهانه وتعالى والمراجل الحديث هنا قوله ليس يعيدني كما بدأني هو فور ممكن البعض من عباد الأوسان ولما كان الرمض سبحانه وتعالى وائد من وجود في ذاته قديما موجودا قبل وجود الأشياء وكان كل موجود مرتفع انتفت عنه الولدية ولما كان لا يحجر أحد من خلقه ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبا فتتوالت انتفت عنه الولدية ومن هنا قال الله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم تكن له زوجة إلا يكون ولد وخلف كل شيء وقوله وقالوا اتفض الله ولدا سبحانا واتفقوا على أن الآية نزلت في من زعم أن لله ولد من يهود حيبة ونصارى مكتران ومن قال من المشرك العرب الملائكة بنات الله فرد الله تعالى عليهم وهو على كل من ينحو نحوهم فالعبرة بالحموم اللحظ لا بأرسوس السبب ويوفد من الحديث أن من نسر غيره إلى أمر لا يليق به يطلق عليه أنه ختمه وقد ودى الله عنده جنة نبي يوفى صلى قرى الصمد فقال واصبر على ما يقولون أي ساحت شائد كاين مجنون وهجرهم هافراً جميلاً أيهم المشئين إذا انقطع بينك وبينهم ما تربوه لهم الخير وكنوا رفيقاً بهم متوجد فيهم ولا يكملنك ما يرمونك به من سفاة وجهد على بردين والدعاء عليهم ولرفق بهم ولتمث لهم الحب فهذا شأن العالم مع الحاجة والطبيب مع المريض فإن انتهى تلك الأمر معه بالخطيعة فليقل ذلك بحكمة ورفق من جانس كأن تقول سلام عليكم لي عملي ولكم عملكم إني ذا أملك لكم ضررا ولا رفل تغير ذلك مما علمك الله ولقد لقي أن أديه سلام من المشركين المجدة من وجوه الأذى ما لا يقادر قدره فلم ينزع ولم يقدر إنما صبر وصابر فكام النصر حنيفة وآتت دعوة ثمارات طيبة في نفس الناس وفي واقعهم على الثواب وجاب نورا يؤقى الدنيا بأسلها عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله ساجد وحوله ناس من قريب جاء عقد بن أبي معيز بسلى جزور فقدسه على ظالم النبي صلى الله عليه فجاءت صاطمة عليه السلام فأخذتكم من ظهري ودعت على من صنع أخرجوا البخار وعن حروعة ابن الزبير قال سألت ابن عامر ابن العز أحملني بأساد شيء صنعه لكونة من النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلني في سجر الكعبة إذ أقبل عحبة ابن أبي معين فوضع ثوبه في حنق النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمين كبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتخبرون رجلاً أن يقول ربي الله وعن أنس قال قال الرسول الله لقد تؤذيت في الله وما يهدى أحده ولقد تخذت في الله وما يخاف أحده ولقد تؤذي أصحابه ربان الله عليه بخذ الأدى فصفروا أعظى الأخطار وجميع ما قلتوا به كان رسول الله عليه به أكثر منهم كان يتأذى بما كان يدى به أصحاب لكونه بسببه لأنهم يهذون ويضربون ويستوون ويهنون لكونه يتبع رسول الله عليه الصلاة فكان هذا يتأذى من دور رسول الله عليه وسلم بكذا كذلك حباب بن أرد رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط برده وهو في ظل الكعب وقد لقينا من المشركين جدا فقلت يا رسول الله لا تضر الله لنا فقعد وام اخمره وجه فقال قد كان من قبله لينشط بنشاط الحديد مش بالحديد كده يونشط فقعد وام اخمره فقال قد كان من قبله لينشط بنشاط الحديد ما دون عظائي من لهم أو أصغر. ما يصرفه ذلك عن دينه ربع من على نفرة رأسه ليشقه باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه ولي الله هذا الأمر حتى يسير الراكب المضمع إلى حضر ما يخاف إلا الله خرجوا البخاري يا أمير المؤمنين عن الشعب يقال فسأل عمر خباباً حما لك من المتركين فقال خباب يهمر المؤمن انظر إلى ظهري فقال عمر ما رأيتك اليوم قال أي خباب أوقدوا لي ناراً فما أطفأها إلا ودة ظهري إلا ذهن ظهري يعني كانوا يقولون أنهم نار على هذه النار ما يقصر الله دينه إلا دينه ظهر إلا وذك ظهر إلا وذك قال خبان لقد توقذت لي وسحبت عليها فما أقفأها إلا وذك ظهر وعبادة المسؤول أجل أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله أبو بكر وعمار أمه سمية وصحية وبلال والمهداد فأما رسول الله خطان فمنعه الله بعنه أبي طالب وأما بكر فمنعه الله بقوله وأما سيئرهم فأخذهم المجلكون فأنبسوهم أدراع الحديد وصاهرون في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتهم على ما أراده إلا بلاله فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قوله فأخذوه فأعطوه لولدان فَجَعَلُوا يَطَفُونَ بِيهِ إِشْعَادُ مَكَّةِ وَهُو يَقُولَ أَحَدٌ أَحَدٌ رَجَوا فلماذا؟ قَلَ الْبُصَيْنِ سِلْتَوَيْتِ الْنَاسِ وَسِقَالِهِ وعن عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه يقول لأبي عمار وأمي عمار وعمار اصبروا آل آياتك فإن موعدكم الجنج وكان السلام الصلاح يعدون الصبر على تدى من علامات الولاية ومن الشيء مصطيحين الذي يصبر على الأذى وعلى الابتلاب دي من علامات الولايات قال أبو العباس بن أعطاء الله علامة الولي الأربعة علامات دي تدن على الولايات تنبع جولة اللي تتوقروا بالإنتام بمعوالي من, من الولايات سياسة الفقه فيما بينه وبين الله يصلوا سرة فيما بينه وبين الله يعني يصوله كرامة ولا يحفظه لأحد يستمي بالله وحفظه جوالحه فيما بينه وبين أمر الله لا يصد في جوالحه إلا وسط أول الله عز وجل واحتمال الأدى فيما بينه وبين خط الله يحتمل الأدى من الخلق ومضاراته للخلق على تفاول حقوله جدال جدال جرس فهام جدار القلب يعلمات الولايات زيانة تسر في ما بينه وبين الله يلا يذكر كراماتك ويذكر حمارة وصلحة ما يذكر في يأتي وعنف جوالحي في, في بينه وبين الله لا جوالحك إلا وفق أمر الله كنحان والآخر نحفظ سمعة فليسمح إلى الخير نحفظ بصرة فليقصد إلا أن يورد الله يتفكر في المغلقات فقصوا عن الله تحفظوا فرزة ويقسروا على الحلال إلا على أزواجكم ومع ملكة إمامكم تحفظوا لسان فلا يكونوا إلا طيباً فلا يتاب ولا يليم ولا يفرش تحفظوا كل جوانع فيما بلوه بناء لله احتمال الأدى فيما بلوه إلا خلق الله يحتمل الأدى من القض مدارة الخلق على التفاوم وقوده وعن محمد بن فتاين قال إن أبا استوار العدو رحمه الله أقبل على رجل بالأذن فسكت حتى بلغ منزلة أقبل عليه رجل بالأذن فسكت حتى بلغ منزلة أو دخل منزلة قال حسبك أي شيء نحن رجل استلم كده أقريباً أو مطلع من نزل لجاء فرح كده استلم استجاب وفتاين أنا قال البيت وبسطله كده وأكده حسبك إنشيك يعني إنجيت في هذا إنشيك وكان أعرض مورابا في أشتما سيقول إن كنت كما قلت لو أنا في يجد تقول عليه ده إني إذا الرابل سوفي بني راجب وحش شوف الحلم إن كنت كما قلت إني إذا الرابل فأنا للوحي أستاهي كل من إن أنت بدونه نميزك على هذا ولهذا قال محمد من فضلاء من المقادير فإن رضيت جرت وأنت مأغور وإن سخبت جرت المقادير وأنت مأغور وأنت مأغور تجن المقادير فإن رضيت أي المقادير جرت وأنت مأغور وإن سخطة وجزئ جرق المقادير وأنت موجود عنيد وإن البلمسيliches اذا طالعك الكرب أو البلى بصبر أوادة وإلا ذهب الأجر فلا هذا ولا هذا لن تلال رفع البلاء ولم تلال الثوايا لذا طالعك الكرب أو فكن بالصبر الأوادي وإلا ذهب الأجر فلا هذا ولا هذا الرفع البلاء ولا ليه المقدوم لا يوجد دوني عن أبو ابن المجد رحمه الله قال قد الله التاريخين للصبر على ذنين بما أخبرنا عن الكفار أنهم قالوا امشوا واصبروا على خانياتهم فهذا كانوا بغن من طرق الصبر من المؤمنين على ذنين دارهم الله عز وجل يقول شعباص النائل لقد ضربت أحمد بن حنبل ثمانين صوتا لو ضربتوا فيلا بهدتهم ضربتوا ثمانين صوت لو ضربتهم لفيل كانوا في الدول وذكر عليهم أبي طارب رضي الله وغانو أن بخت نصر أتى بدانيال فعمر به في حمس في شب وعب. ثم خلى بينهم وبينك خلى بين الأسدين وبين دنيال ثم فتح عليه بعد خمسة أيام فوجد رقائما للفضل في الزنذان والأسدان في ناحية الشب لم يعرض لها الدين كان لك النيمين يأموه مجوش يعمل. فقال له ما كنت إينا دفع عنك إيه اللي انت قلته لما ربنا دافع عنا كاسدين جوّع قلته لي يعني كان مفتول أنهم يبصنوا فوق قلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره فالندعاء دا وبقوله عنه كل شيء ينفع الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله داقي داقيه وانا ويشاهده اللحب لله الذي يكل من توكل عليه لغيره الحب اللّه الذي هو ثقتنا حين تمتطر عنا الكير الذي هو رجاءنا حين يسور ظننا بأعمالنا الحب اللّه الذي يشرح عنا ضررنا بعد كربتنا الحب اللّه الذي يجد على دفتان إبتالى الحب اللّه الذي أجد على استمرنا جاء لي دعاء عندما يكون عند أي شدة إن شاء الله ربنا يفتّم وفرده الشدة هو دانيال ده صحابي ولا؟ اه؟ دانيال صحابي البعض بقوله دانيال ده كان نبي دانيال ده كان نبي والبعض نجوك الرجل صاد مش الله رعا ونخص ناس على مكان ملك العالم اه؟ ونخص ناس ودين مكان ملك العالم ونخطر كملك من الملك و هو دلي يزد بدمس الدي وش هو دلي ماهو الدني انظر الى التاريخ وانت كما قال الكريم ما كان منصاب الانبياء والتصلي على اذا التهاب ومضيا في الطريق حتى جاءه نصر الله ليقرر ان هذه هي سنة الدعوات التي بدات ذاك وبلا يغير من اقتراحات المقترحين كما أننا لا تستعد مهما إنجلوا بالدعاء من الأذى والتكذيب والضيق ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين وليس هناك طريق أصلح للدعو من طريق الأنبياء والمرسلين فهم الأمة وهم القدوة وقد صبروا صبر يعقوب عليه السلام على صراح ولده قيدنا فمر يوسف على السلام بافتراء والتشويه الذي مارسه قومه العزيز قبل ان انقض عقله وصبر على ما له ما له من حوته لما القول في الحب وفرقوا بينه وبين ابي وباعوه بيع رخيص وصبر على شدة الملك وما ان شاء الله له من العز والرفعه والتمكين فكان نعمة العب ما طغى ولا تكبر ولا صلف ولا تدبر لما كان أصومه كثيرا ولما شؤنا عن ذلك قال أصومه كثيرا حتى أجوعه كثيرا لو بالجوع والمحرومين لقد صبر موسى عليه السلام حتى قال النبي في بعض مواطن هذا يصبر ماذا رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر قال عبد الله ابن نسل قسم النذير والسلام قسمه كبعض ما كان يقسم فقال رجلنا أنصار الله قسم ما لقسم ما أريد بها وره الله قلت أما لأقول أن للنبي صلى الله عليه وسلم فأفيته وفي أصحابه ذلك على النبي صلى وتغير رجه وعضبه حتى وددت أني لبعكم أخبركم ثم قال لقد قولي يا موسى بأكثر من ذلك فصبر لقد صبر على الأدى جهاد النفس وقد جبر الله عنه سعلى التألك ما يعمل بها وقال فيها ولهذا شق عن النبيد رسالة من نسباته وتهجى الجور في قسمه لكنه حلم عن انظاره وصبر بمعانه من جزء سواب الصبرين وأن الله تعالى أجره بغيره السحنة وفي هذا الحديث جواهك اتباه الدمان وأن الفضل كما يقال فيه مما لا يريك به ليحضر القائد وفيه بيان ما يمرح من البيب والنميم لأن صورتهما موجودة في طموح صنيم من فرود ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أن قصد ابن مسحود كان رسوه النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه بمن يطعن فيه ممن يرضى الإسلام ووقت النفاق ليحضر منه وهذا جاهز كما يقوله التجسس على الكثار بيؤمن من كيده قد اتكر الرجل المسحود بمقال حكماً عظيماً فلن يقول له وفي وفيه أن أهل الفرد قد يمضدهم ما يقال فيه مما ليس كين ومع ذلك فيتلقونا ذلك بالصبر والإلم كما صنع أن يكون ظلم للقداء عليه السلام وأشار بقوله قد يوذي يا موسى إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وقد حكي في قصة أذى عليه السلام ثلاثة قصص بحدها قولهم هو آذى. عن أبي وراء الله صلى قال رسول الله عليه وسلم إن موسى كان رجلاً حيياً لا يرى من جلده حي استحياءً منه فآذاهماً من آذاهماً من قال إسرائيل فقالوا ما يستثل كل هذا التسطور إلا من عيد بجلده به برس إما برس إما أجرى وإما آخر وإن الله أراد أن يبرئ موسى مما قال لموسى فخدا يوماً واحداً فوضع ثيابه على العدل ثم اهتثل فلما فأر أقبل إحدى ثياباً الحجر عاد بتوب فأخذ موسى عصاء وطلب الحجر فجعل يقول ثوب حجر ثوب حجر حتى انتهى إلى ملأ من بل إسرائيل فرحو وحرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأهم مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فهابسه وتصفق بالحجر ضرباً بعصاء والله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو فذلد قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أزوا موسى فبرأوا الله من ما قالوا وكان عند الله وإليه قال الحمد من حجر والذي أنه استمر يتبع الحجر على ما فيه الخبر حتى وقف على مجلس المجلس إسرائيل كان في من قال فيه ما قالوا ياذا تظهر الفائدة وفي الحديث دوابه النظر إلى العورة عند الضرورة الدائلة ذلك بمداواء أبراء من عين. كما لو اتعى أهل الزوبين على داخل البرص ليشتغ النكاع فأم وفي أن الأنبياء في خطير وأولوديم على غاية الجمال وأن من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خطة إفراءات آذاء ويفشى على فاعل الكف وفي معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام وأن الأدمي يغلب عليه طباع بشر لأن موسى علم أن الحجر ما صار بتوبي إلا بأمر من الله ومع ذلك عامل الحجر المعاملة من يعقل حتى غربة ويحتمل أنه وراد بيان معجزة أخرى لقوم بتأثير الضرب بالعصى في الحجر وفيه ما كان في الأنبياء عليه الصلاة والصلاة من على الزفاة واحتمال أداهم وجعل الله العتوبة لهم على من أداهم في قصة قوت هاروم عن عليها الثانية عن عليها رضي الله عنها هذه الآية المذكورة يعني إذا تكونوا كالذين آذوا موسى وبراء لهم وقالوا نزلت لطعن بني إسرائيل على موسى بسبب هارود لأنه توجه أي موسى مع هارود لزيارة فمات هارود فدفنه موسى فطعن لي بعض بني إسرائيل وقالوا أنت قتلته يا موسى أنت قتلت هارود فمر الله بحانا وتعالى موسى بأن رفع له جسد هارود وهو منه فخاطرهم أي هارون بأنه قدماء شو؟ سألين شوائعين؟ هارون كنفس الموسم هارون كنفس الموسم نعم هارون كنفس الموسم هارون كنفس الموسم عرارة بنا مكليل يتكلم الدماء شو تخطي الغرسي هذا؟ مقدره كلامه ده كويس هو الكلام اللي هو اتكلم بيه بقى الرائع هو المقصود بإنه مش لازم. مش لازم المقصود انه كان افصح من موسى كان افصح منه كلغه ولا كان افصح منه لان سيدنا وضع النص كده نظام ده بتاع فالمقصود انه هو افصح منه في الكلام ولا افصح منه في اللغه ولا في الادب ولا حاجه افصح في الفصح لسه كان. اوصح لسه يعني كلابه بيّن فصيحا. كلاب بيّن فصيحا. بليّن. سيلتوا في قصة مع قانون. هيتؤمر البرية ان تجعل انه تراوتها اي عن نفكها. حتى كانت ذلك سبب اعلام من كان موسى يقول لبني إسرائيل إن الله يقول بكذا بين الإين والإين كده يتعينوا بالموعز حتى دخل عليه في أموالهم يعني أمرهم من ينفقوا منها عن فقراء ومساكين فكب ذلك على قارض فقال لبني إسرائيل إن موسى يقول من زال رجل فتعالوا ناجعوا ببريء حيا مرأة بريء إذنين حتى تقول انه متفاعل بها يقول يم اي موسى فنستريح منه تفاعل ذلك فلما خطا موته لما قام فيه طبيبا قالوا له اين كنت انت قال لهم منذنا رض قالوا اين كنت انت يا موته ان كنت زنيت الجمه قال وكنت انا فقالوا فقد ذلي فجزع فارسل هرما اللي اتفقوا مع على انه اشتري على موسى زنمين فأثرت البرحة فلما جاءت عظم عليها موسى كافت موسى قدامها كده عظم عليها ان تتهم أدبها ورسالة من ربك سبحانه وتعالى وسألها موسى لما جاءت منه سألها موسى بالذي فرق البحر لبنى إسرائيل إلا صدقه يعني أسلقي لا تقول إلا الحق فبرأت أقرب بالحق وبرأت موسى فقرأ موسى الثاج الدنياك بعد أن مرأت فأوحى الله إلي إني أمرت الأرض أن تطيعك وهو ثابت فأمر هذا ما شئتك فأمر الأرض فخسفت بقارونة ومن شوف, شوف الطبيعي بطريق الدعوة هنا موسى ما يستغل كل هذا انتظرته إلا بعينه فيه ميه برق ميه غضر نفات في الديك إلاك لما صالح الراحلة مع أهرون رجوا وقالوا أنت قتلتك أنت, قتلت. أنت رحتوا معك أهرون رجعتوا مغيروا أنت اللي قتلتك رجع هنا تاني أنت زنين وهكذا الدائم على طريق الدعوة دائما معرض هذه لفتراحة المجرمين وأذى الضادمين وما يصيب من بلية إلا واجده افتها قادمة ولكنه في كل هذا في كل بلية يبتسم اقتسامة عريضة ويقول قد كنت أعلى في النكقة الدمائية والبنية وأن طبيعة طريق الجنة, الجنة صعب ليس مفروش باللغوب والرياحين إنه مفروش بالكشوات والمهن وليس عليك البصد والبض وهو إن شاء الله بقوة الله وحوله يتخطر كل العقبات ويتجاوز كل المكاوم وبإنه يدين الله ونعبق الله عز وجل والعقوة المتقين المهم أذى موسى ككله يصور لنا طبيعة طريقة الدعوة طبيعة طريقة الدعوة, طريق الدعوة وأن طريقة دعوة محفوظ بالمكارب وأن طريقة الجنة محفوظ بالأشواق وأن الطريق يحتاج إلى صفه ويحتاج إلى أحتاج إلى جلد وأنه هو الطريق وليس هناك طريق طريق لقد صبر أيوب عليه السلام على مرضه وصفدان أهله وإذا القول اكتنيه فرضي وصبر فصحبه هم وداله لبلاء فما البال لو كانت, كانت بلاءه بهم وَيْلٌ لِائْتَامُ قَوْمٍ لَمْ يَدْرِكْ حَدَّ مَحَاسِبِ الظَّنِّ بِالْيَوْمِ وَارْتَابُوا فِي أَمْرِهِ وَاتَّهَمُوهُ وَظَنُّوا أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ إِنَّمَا هُوَ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ بِسَبَبِ كُذُوبِهِمْ وَمَعْصِيَتِهِمْ يعني دكتوري بالمرض من في منطقه الثالث يعني كده عمل عقله ما حدش عملها وليس من الله التمحيص والاختبار والصفل ورفع الدرجات ليس مناجم أن يكون في اكتلاء بسبب ثاني أو بسبب معاصر أو بسبب ضرائع أنما قد يكون اكتلاء اكتداء من الله بلا دن ليصبر العقل سيرفعه الله يشدهم بلاءا الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل المرض على حساب دينه فإذا كان في دينه صلاة زيد له في البلاء ويكترى المرء على حساب دينه وظنوا أن ما فيه من بلاء إنما هو عذاب من الله بسبب دنوبه ومعاصيه وليس قبره أكذا على إطلاقه فكم تجد من أهل الكفر والعصيام وهو في كابر الصحة والعاديه وكبتج من آل التقوى والإيمان وهو يتقلبون في البلاءات المختلفة نعم وجاهل القوم أو تجاهل أن البلاء قد يكون تنبيئاً وإعداداً من الله لأنبيئه ورسله ودعاهه وأنه قد ينزل أي البلاء بالأذن بل قد ينزل ليكون سوراً في رفع الدرجات تثميتاً لصاحبه على طريق الإيمان ولكن العجو دائماً يحمل الأمر على الجانب الذي يشفي غيظه حده على الفؤاد ورفعه تقوى عند الله ايوب عليه السلام بانه يعمل عبد لله وبانه صابر وبانه صابر قال الله تعالى انا وجدناه صابرا نعمل عبد انه اواب انه وجدناه صابرا نعمل عبد إنه أواب نعمل عبد الله من يصبر على الثلاث نعمل عبد الله من يشكر على الرحاق نعمل عبد الله من يرضى بالقضاء نعمل عبد الله من يسلم للمقدور لكل مقدور مهما كان سقيلة ومهما كان شرقا اللهم صدرنا لحكمه وربنا لقدره وسدبنا لأمره والسطنة الثلاثة والصدقة في التوكل إحدى إن نبي أقع أيها صلى الله عليه وسلم لابت بي بلاؤه ثماني عشرة سنة طمانة عشرة سنة مريض مرض سقيم حتى رفضوا القريب والفعيل إلا رجلي جميلة كان يبدواني أدي فقال له صاحبه وماذا قال منذ ثماني عشرة سنة لن الله فيكشف ما به فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك ده. فقال أيوب لأنه لما تقولان غير رب الله تعالى يعلم أنني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فأذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كرأية أن نذكر في حق يعني أيوب عايزه يقول عايز له ايه يمكنه ده ربنا ده انا بقدر بيه الأمر. مش اني قلت بس افعل الفرائض والواجبات فقط او ببتعد عن الحرام والمكروهات فقط او بتجنب التراصط في حدود المباحات فقط ده بلغ بيه الامر حتى انت لما كنت اشوف اثنين بيذكروا ربنا بيتناصحوا بيتهلجوا وبيشكروا ربنا اخاف ان واحد مش بذكر وذكر ربنا القاطب ارجع بيتي اتفكر على حتى لا يذكر الله في القرآن حتى لا يذكر الله إلا في الحق وإن تقولوا إن الملايين لديهم مرض لنفيديا من أعمالي من جرائمي مثلا من زنودي مع أخي ذاور طائلين وكذا اتقل الله وكان أهل إلى حابته فإذا خضت قضى حابته فمسكتهم رأيته حتى يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ عليه وأوحي إلى أيوم أن أركض برسلة هذا مكتسل بارد وشراك فاستطأت أمرأته فتلقته تنظر وقد أقبل عليها قد أظهر اللهم أبين أن فلاه هو أحسن ما كان فلما رأيته قالت أي بارك قاله فيه أن نبي الله هذا المكتلى والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صفيح. انت اشبه الاسبئة ايما كان صاحبه المعارض ما شفتوش نافي الله المبتلق قال فاني انا هو وانا لو اندران ايض اندران يعني زي بتول انائيه كده اندر للقرب واندر للشعيل فبعث الوصحابتين فنما كانت احدهما على اندر القرب افراغت فيه التاب حد فارق وافراغت اخرى في, في اندر الشعيل الورد انفر الضقر حتى امتلت في نواية البخاري قال يا رب رفض لأيوم ألم أغنك عما كنت فيه يا أيوم حفيتك من مرضا وأغنيتك من فقر ألم أغنك عما كنت فيه قال نعم يا رب غير إنه نازيه عن فقر يعني ما أي شي بقى لو فقر جيرا ورايا أصدرع خطبيك نعم يا رب أجندي من فرق المرض غير أنه لا غنى لي عن بركته وأدرس عن بركته نعم وصبر الخليم الإبراهيم عليه السلام على فتنة في نال أعدائه فعنده الله عز وجده وكانت برضا وسلاما يا رب كوني برضا وسلاما على إبراهيم حتى وقالت أم إبراهيم نظرت لي إبراهيم وهو في النار القدوية زي تلاهد في الكوحة عجسوا عروس نحن نحن نار متجدس فيها هو في النار فقالت أم إبراهيم يا إبراهيم تجعل الله أن, أن يجعل النار علي كما هي عليك حتى أقوم بصنار لنقبلها وأرضها يقال بأن الله عز وجل زعل فجاءت لي وقبلتها ثم رجع ابتلي بمحكة القائد في النار فزعل الله ودعا الله عز وجل عليه برد من السلام وصبر على فتنة أمر أن يذبح ولدك بمجرد روحيا رمانه ورؤية انبياء وحي المحافظة ولده الوحيد الذي جاء ومعرفته بشكياه وقويا واشتد وقرب الجنوب وأصبح قادرا على استعجل مصالح أميه فيأتيه الأمر من ربه لأذبحه فياده من احتباراً عظيم ولكن العبد الجفنص يجد العثيرة في نفتي سهلاً يثيراً فيشعره في ذكء ولده ويسجد الولد نفسه لوالده عن رضا ببا وعيه كما إسلام الوالد ولده لله رب العالمين فصبر إسماعيل عي البلاء كما صبر القديم فأنجاه الله عز وجل جميعا وأعظم سواب المؤسلين قال الله تعالى فلما فلغم معه السعد قال يا بني إني أرى في المنان فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ستجدني إن شاء الله ونصدرين وصبر النوح عليه السلام وصدع طوبه من فتنة ديجة ومثين عام بكل الوسائب والأساليب ليلا ونهار دعاهم بالليل والنهار سررا ودهار دعاهم في ملأ ودعاهم في السر بيها بكل واحد ألاحظ كل واحد في ليل وبيل جمعات وفراد فرغيباً وطرهيباً بالترهيب والترهيب ولم يأس من التجذيف والعنان بالإستوار والحرار إنما كانوا عوضوا بالقرار والأخرى ليومدغ دعوة الله معذرة ذهب الله ولعله ما يرغب قال رب إني دعوة قومي ليلاً فلم يزد الدعائي إلا فرا جعلوا أفابعهم في آدانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصرقوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلتوا استغفروا ربكم إني إنه كان ضفارا يرسل السماء والمرسلين إنما هو أو حرص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذكر قصص الأنبياء والمرسلين إنما هو للتسرية والتسرية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتثبيتاً لقلوبهم في مؤداء الكلاف والفتاة فالله دعاله وكل النقصص عليك من أنبائي ما نتبّد بيّ فهدك وجاءك في هذه الحق وموعظك وذكرى المؤمنين وكل أن قصت عليك من هنبيه الرسل ما نتبّد بيّ فهدك إذا كان قصة الأنبياء والرسلين يتبّد قلب النبي فمن بانه النبي في تثبيت فإن قصة النبي وسيرته أفعل وأقوى في تثبيت قلوبنا وإذا جاء قصص الأنبياء يثبت قلب النبي فإنه يثبت قلوبنا أيضا وقصة النبي أيضا أفعل في تثبيت قلوبنا وقال سبحانه وتعالى فصبر كما صبر أول من الرسل ولا تستعدل لهم وهذا يدلف إنما يدل على هذا الصبر عند البلاء على منتقوة إنسان القوي هو الذي يصبر عند البلاء ويقضى بالقضاء القوي فالضعيف الخفيف للأس هو الذي يسخر ويمزح ويشك البيوض ويعطق الخدود ويكفر عياله من الله إنما الرجل القوي تلاقي أسبك للجبال الراثيان عند الحدائد وعند المحن صابت ثابت أثبتنا الجبادة دي علامة قوة وجد ربنا القصبت كما صبر إيه؟ قلوا العزم قوة قلوا العزم من الرسل ولا تستعج الله إن موكبة دعوة إلى الله موجر ومفرقدة ضربه في شعاب الزمن ماضى في الطريق اللاحب ماضاً في الخصط الواسط كأنا مش حسناً كله في الضلالة مستقيم الخطأ ثابت الأقدام يعترب طريقه والمجلمون من كل كبير ويقاوم التاليون من الضالين والمبتدئون ويصيب الأذى المصيب يصيب من الدعاء وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاف والموقف أي موقف في طريقه لا ينحن ولا ينسن ولا ينكس ولا يأين والعاقبة هي العاقبة مهما طال الزمن ومهما طال الطريق إن نصر الله دائما في نهاية الطريق كلمات يقولها الله سبحانه وتعالى الرجول صلى الله عليه وسلم كلمات للذكرى وللتسريح والمواساة والتأسية ويترسم للدعاة الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه موادئة ودوره محددة كما ترسم له المتاعب الطريق وعقباته ثم ما أن بعد ذلك تكون في نهاية الطريق إنا تعلمهم أن سنة الله الدعوات واحدة كما أنها تذلك واحدة لا تتجازل داولت التلاقات دخلت بالتجديد وتتلقى اصحابها بالادب وصبر من الدعاه على التجديد وصبر كذلك عن الادب وجنه تجري بالنصر في النهايه ولكن هناك في موعها لا عن هذا الموعد بل الدعاه الادرياء ولا من ذاتي ومن شعواتي إنها في هداية كونه حبا في هدايته ويحسى على ذاهم فيه من طلال وحكوة. وعلى ما ينتظرون نوم الحج بصره والحكم الجاري الى جانب التطمين والتسريع والموازاه والتثبيت ان احداث دعاه المسلمين هو كبير الضغائر باقيه عن مقاومه الدليل بالدليل والحج بالحج الذين استعبد قلوبهم حب السياده على النكر بالباطل وليس يحكم استعاده التوبة لطارب شهواتهم العاجل. ومن هنا إنهم يكررون أهل الحمد والدعاة إليه لكلامنا هذا ويرونهم عقبة في طريق استيقات شهواتهم ومرقصا ينقص عليهم حياتهم الكيفية المزاجية الأولية التي يريدون أن يعيشوها كما يريدون ويقول. لا كما يريدون طارب عجل ويجلدهم قال الضوء ما أكت الذين من قبعهم الرسول إلا قادوا ساخن أو فيهدون أتواصلوا به بل القوم طابون فالدعاة لله عند رزالة لكدها نتعرض إلى الأدب ولا بد لكي يجعوا في دعوة من قسم على الصبر واحتساب الصبر عند الله فلا يمنون بصبرهم ولا ينتظرون من وراء صبرين جزائر ونشور وشبوب اخلاق فلا يصدق ادعاء المجد انما يخلق. وهو على يقين ان الله يدفع عن الذين امنوا وان والله على يقين ان الله يدافع عن الذين امنوا وان دفاع الله عن العبد اكبر واعظم من دفاع العبد عن نفسه وما احسن لوصف الروميل بن حبيب رضي الله عنه فقال اذا رجع امرب المعروف او لانا المنكر فلوقت النفسه على الصبر على الدفاع وليكن بالتواب من الله يعني. فإن من واتق بثواب الله عنده إيجاد لم يضره بها نصيحة جميلة أول بن أبيل إذا أراد حدوه ان يأمر بالمعروف او لانا يعني المنكر فلوقت النفسه على الصبر على المنكة. وليسق لثواب الله تعالى فإن من واسق لثواب الله تعالى لم يضره الأدى هذا عليك من صبر الله ثواب الله على الصبر على الأدى يهون عليه الأدى ولذلك بعض الاصحابيات العقوة فانقطع الضفروها وذال الدب منه فرأوها كم تسكت فقالنا انقطع الضفروها وسال دمك ودبت ثمين وقالت شغلاني ثوابه شغلاني التفكر في ثوابه عن خلابه فالذي يشتغل أو يفكر في الثواب يهون عليه خلابه يهون عليه مرارة من قدر ومرارة من على الطريق وعن سعيد بن المسيف أنه طالب بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه وقع رجل بأبي بكر فآدى أدى هذا الرجل أبا بكر تعد رواب المخني يقول فصمت عنه أبو بكر ثم آداه الثالث فصمت عنه أبو بكر ثم آداه الثالث فانتظر منه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتظر أبو بكر قال ابو بكر اوجدت علي يا رسول الله يعني اتبني مرة واثنين وقع عدوه مرة واثنين وما رضيتش عليه وما رضيت في المرة التالتة تجد علي اي في ناس يكن تستد عليها فقال ابو بكر عندما كان يسبه ويشتبه وقع ملك نزل ملك من السماء كان يرده عنه يقول له امي امي امي فلما ردت بربر ذهب الملك ووقع في طقان وذاك في طقان وما يقدر رسول الدفن يجلس في مجلس فيف كان من ذلك كلما حلوا وثمرت على ايد المريدين على طريق الدعوه على طريق الكماله فانه ما يوجد إن انه ما يوجد عن الدين امن ودفاع الله أكبر من دفاع العبدي عن نفسه والله سبحانه وتعالى سيفيده أعظم الثوان سأجره أعظم الأجل على صدره وعلى حلمه فقال الرسول الله لم نزل ملكم من السماء يُكذبُه يعني نادي وقع في أبيباتك بما قال لك نادي الملك يُكذبُه بما قال لك فلما انتصرته وقعت الشيطان فلما كنت لأجلس تزوغ على الشيطان فهن يكون الضائف حليماً صبوراً على الأبيب فإن لم يحكموا أخبر كان ما يُكسلوا أكثر مما يُكبَه كما قال لطمان الحكيم بابنه يا بني أن أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونع عن المنكر واصبر على ما أصابه إن ذلك من حزم الهموم وهذا وطلب العقيدة المرسوم توحيد الله وشعور برقابته أنه مطلع بصير رقيب على العباد وتطلع كلا ما عنده وثقة في عجلة وخشيح من عقابة ثم انتقاد إلى الناس وإصلاح الحالين وأمرين بالمعروف والأهيم عن المنكر والتزوج قبل ذلك يكون للمعركة مع السر بالزاد المصير زاد العبادة لله استعينوا بالله وصلوا والتوابه إليهم الصلاة واستعينوا بالصبر ثم استبرع لما يصيب الداعية إلى الله من التواج نفوس علاجها وانحراف القلوب وإعراضها ومن الأذى تمتد بين أنسنا وتمتد بين أيدي ومن الاتلاف المال والاتلاف النفس وغير ذلك من أنواع البلاء وهو ماض في تبليغ الأودة عازم على المضي في طريقه لا يتوقف ولا يتردد ولا نبضيه العقبات ولا نوهي من عزمه البلاهات إنما هو يمتحموها بكوة النهي عز وجل أو يصبر عليها حتى يأتيه نصر الله عبده ولهذا قرر الله عنده جل الصبر بباقي تنديه الدعوة حين أول ما نزل عليه خاصلاً بعد فترة انقطاع الوحي فورة بالمدك بعد أن انزل... بعد تقرأ وهي أول ما نزل على الإطلاق أي أول ما نزل إلى القرآن على العلق اقرأ وأول ما نزل بعد سترة القطاع الواحد سورة المدثم وتحققت بالمدثم النبوة وتحققت بإقرأ بالعلق النبوة كما تحققت بالمدثم للذات وهي لقائنا آخر شاء الله